يا أيها الذين آمنوا هل أدل ك م على تجارتكم ن من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله و ت ج ا ه د و ن في سبيل الله بأموالكم و أ ن ف س ك م ذلك م خير لكم إنكم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ج ن ا ت تجري من تحتها ا ل أ م ه ا ر ويدخلكم ج ن ا ة تجرين تحتها الأنهار خالدين فيها و م س ا ك ِ ن طيبة و م س ا ك ِ ن طيبة في ج ن ِ عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا و من صار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين كما قال عيسى بن مريم للحوارين من صار إلى الله الحواريون نحن أنصار الله ف آ م ن الطائفة من بني إسرائيل ف آ م ن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت ا ئ ف َ فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.